119. كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 110. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لو فيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 117. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 118. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا قل لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم